بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله خده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحيي إخواني المستمعين جميعا وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله نلقي على مسامع إخواننا كلمة وتوجيه لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به فأقول حفظكم الله إن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده المؤمنين بالاستقامة على أمره فقال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وقال الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير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 أن تسلك الصراط المستقيم وكلنا يعرف أن الانحراف موجود والناس تتأثر بالبدع تتأثر بالشبهات تتأثر بالشهوات ولا شك ولا ريب أننا في آخر الزمان تكثر الفتن ويتعرض الناس لهذه الفتن فكان أهل الصلاح وأهل الاستقامة يخافون من الانحراث ويخشون من الزيغ كما قال الله في القرآن ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وعلى المسلم دائما أن يدعو ربه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حتى إن عائشة سألته ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه أما تسمعين قوله تعالى رَبَّنَا لا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ ونحن نتعود بالله من الفتن فنقول نعود بالله من الفتن ونعود بالله من الانحراف ونعود بالله من أن نشرك به شيئا ونعود بالله من البدع ومن المخالفات ولهذا كابت الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم النفاق كما قال ابن أبي مليكة كما في صحيح البخاري جاء مرفوع جاء, ما جاء معلقا ووصله غيره يقول ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف أو كلهم يخاف النفاق يخاف النفاق على نفسه وعلى المسلم أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عن الفتن وأنها ستظهر وظهرت وأكثر هذه الفتن ظهرت من جهة المشرق وظهرت بعض هذه الفتن في زمن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسها فتنة مقتل عثمان بن عفار رضي الله عنه الخليفة الراشد وحصل أيضا ما حصل من ظهور الخوارج وموقعة الحرة وكذلك فتنة القول بخلق القرآن وظهر من ادعى النبوة وكذلك ظهر ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من ضياع الأمانة ومن ارتفاع العلم ومن ظهور الجهل وكثرة الزنا والربا والخمر وظهور المعازف وكثرة القتل كل ذلك من الفتن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمننا كثرت هذه الفتن وكثرت أسباب الانحرافات وتعددت هذه السبل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ومن أعظم هذه, الفتن من أعظم هذه الفتن موت العلماء وذهاب الصالحين وكثرة الأشرار وقلة الأخيار حتى لا يبقى إلا شرار الناس لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصالح كما في الحديث الصحيح يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وفيه إخبار عن ذهاب الصالحين وأصرح منه الحديث المشهور حتى إذا لم يبقى عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فما هو الواجب علينا عند هذه الفتن؟ الواجب أن نتمسك بالوحي وأن نتمسك بهذا النور والهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا والأدلة كثيرة ومتظافرة على وجوب لزوم الكتاب والسنة على فهم السلف وعلى منهج السلف كما قال الله في القرآن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا والوسط هو الخيار هو العدل والصحابة لا ريب ولا شك رضي الله عنهم أنهم خير الأمة وأعدلها في أقوالهم وفي أفعالهم وفي أعمالهم رضي الله عنهم وأرضاهم نعم وهذا الذي يجعل أصحاب هذا المنهج الحق السلفيون ينتسبون إلى هذا المنهج ويقولوا نحن سلفيون لماذا؟ لأنهم ينتسبون إلى السلف رضي الله عنهم ويقول الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وكنوا مع الصادقين من هم الصادقون؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أصحاب الذين ذكروا في كتاب الله بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ولهذا ما أجمل ما قاله بن سعود رضي الله عنه وهو من خيار الصحابة كان يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه تعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية هي دعوة الحق وهي من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا هي دعوة التوحيد هي دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي دعوة الصحابة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فهذه الدعوة العظيمة مبنية على التبصر في دين الله مبنية على العلم من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على الحكمة وعلى الترفق بالناس مبنية على تدبر كتاب الله الذي يورث العلم والمعرفة ولا يحصل للناس اجتماع يريده الله ويريده رسوله عليه الصلاة والسلام إلا بهذه الدعوة الوحدة إلى التوحيد ودعوة الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يريده الله ورسوله أما البدع والتفرق والاختلاف فهذا كله قد أشار القرآن وأشارت السنة إلى التحذير منهما وإلى ذم أهل التفرق والاختلاف قال الله منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولهذا من تدبر الكتاب والسنة سيجد أن كل صلاح في الأرض إنما سببه توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام وسيجد أن كل شر في هذا العالم وكل بلاء وكل فتنة إنما هي بسبب مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام فاستفينة النجاح هي ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام من العلم والعمل والاعتقاد ولهذا سلط الله سبحانه وتعالى الأعداء على المسلمين بسبب انتشار المخالفات وبسبب انتشار البدع والانحرافات فلما ظهرت البدع وظهر النفاق وظهرت المخالفات والفجور الذي خالف فيه دين النبي عليه الصلاة والسلام تسلط علينا الأعداء من النصارى واليهود والمجوس وعبدة الأوثان إذن إذا عرفنا أن هذه هي من آثار الانحراف والفساد الذي حصل عند الناس لا بد أن نعرف أن هناك فرقة طائفة لا تزال على الحق ظاهرين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح من حديث معاوية في الصحيحين لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهذه الفرق المنحرفة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها وهي ثنتان وسبعون فرقة هذه الفرق أصل الضلال عندهم هو الإعراض عن فهم كتاب الله كما فهمه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وكذلك جهلهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهم أجهل الناس بالكتاب وأجهل الناس بالسنة ولهذا لو قرأت في تراجم هؤلاء الرؤوس من المنحرفين كالجهم بالصفان وكذلك مثل محمد بن كرام وكثير من هؤلاء الشهرستاني من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والكرامية تجدهم من أجهل الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما هو واجب أهل السنة في كل مكان تجاه أهل البدع واجبهم ما فعله السلف إن السلف كانوا يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله ما يحدث منه فلا يحبونهم ولا يكلمونهم ولا يصاحبونهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم لأن الجدال والمراء معهم لا ينفع إنما يفتعدون عنهم ويتركون محبتهم كما قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يغضادون من حاد الله ورسوله فالواجب علينا جميعا أن نحرص أشد الحرص على هذه الدعوة العظيمة وأن نحرص على أسباب الائتلاف وأسباب الاتفاق وأن نحرص على جمع الكلمة وعلى الصحبة الصالحة الصحبة التي تذكرك بالله إذا نسيت وتأمرك بما يحب الله وبما يجب عليك كما قال الله والؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكذلك يجب أن نعرف أن المطلوب مننا جميعا هو التعاون والتناصر على هذا الحق والتناصر كذلك على البر وعلى التقوى وعلى الخير كما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى فهذه مسؤولية عظيمة يجب على الدعاة السلفيين أن يحملوها على اعتاقهم هذه الدعوة العظيمة وإياهم من خلاف من الخلاف ومن بذور الشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لن تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الحديث نعم كما اني انصح اخواني جميعا أن ياخذوا العلم عن العلماء وعما اوصى بهم العلماء كما كان بن مسعود يقول لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم كما عند ابن المبارك في كتابه الزهد ولهذا أقول حفظكم الله العلماء يجب أن نعرف حقهم ويجب أن نحترمهم وأن نقرأ الكتب التي ألفت في اخلاق العلماء فكتاب الآجر رحمه الله فقد صنف مصنفا في اخلاق العلماء وفي آدابهم وبين من هو العالم وبين أوصافه فيجب علينا أن نثني عليهم وأن نعرف منزلتهم ولهذا من الخلل الذي نعاني منه ما يحصل في التأصيل عند بعض الصغار من طلبة العلم يعتدون بأنفسهم وبرأيهم ويستقلون بأفهامهم فلا يرجعون لأهل العلم الكبار والذين قد عرفوا بقدم صدق وبجهاد طويل في هذه الدعوة المباركة فهذه من أعظم نواحي الخلل فيجب علينا أن ننتبه لها وكذلك أعروف أن دعوة أهل السنة دعوة قائمة على الوسطية فليست هي مع الباطل في الذين يغلون ويفرطون أو الإفراط والتفقيط فلا هي مع أصحاب الإفراط ولا هي مع أصحاب التفريط فلم يكونوا مع القوارج في غلوهم وفي تكفيرهم وتفسيقهم للناس وقتلهم للمسلمين ولم يكونوا مع المرجئة الذين جعلوا الإيمان أو جعلوا الأعمال ليست من الإيمان فأدخلوا في الإيمان من قد يكون خارجا منه وهكذا في زمننا العلماء يحذرون من أمرين عظيمين الغلو والتميع الذي هو التخذيل فيجب علينا أن نسلك مسلك أهل العلم السلفيين المعروفين نعم فأهل السنة يواجهون الفساد ويواجهون المنحرفين ويواجهون كذلك أهل البدع لكن هذه المواجهة قائمة بعلم وبلزوم للكتاب والسنة فلا يغترون أبدا بكثرة الهالكين ولا يستوحشون من قلة السالكين الله يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فهم على هذا الجهاد ولا شك ولا ريب أن أهل البدع يستحقون من يقوم بجهادهم لكن هذا الجهاد وهذا الوقوف أمامهم لا يكون إلا بعلم لا يكون بجهل أو بالسب أو بشتم كما يفعل بعض طلبة العلم الصغار الذين ما فهموا السلفية حق الفهم يحتاج أن يتأدبوا إلى مجالس أو أن يرشدوا إلى مجالس العلماء وأن يستفيدوا منهم ويعرفوا طريقتهم فهذا الموجود عند بعضهم لا شك أنه غلو لا نرتضيه ولا يرتضيه العلماء ولهذا أقول إن من صفات طالب العلم أن يحافظ على مجالس العلماء أن يحافظ على الفرائض أن يحافظ ويلتزم العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى لأن من أعظم أسباب الانحراف فساد النية وسوء القصد فيطلب العلم من أجل الرئاسة يطلب العلم من أجل المنصب فإذا رأى أخاه قد فتح الله عليه ولتنفى الناس حوله إذا به يتكلم في أخيه السلف ويجرحه بغير حجة ولا برهان فلواجب أن نتق الله في أنفسنا وأن نعرف لأهل السنة حقهم ولا يكون من أسبابه أو لا تكون النية وفساد النية هي السبب في الانحراف فعلينا أن نصلح نياتنا ولهذا أقول علينا أن نشتهد في طالب العلم ونشتهد في حفظ القرآن ونشتهد كذلك في حفظ السنة ونطلب العلم ونجعل لكتاب الله وقتا نراجعه ونحفظه تفسيرا وتلاوة وتدبرا وعملا وإيانا والتعصب لفلان وفلان وحاشى أهل السنة أهل العقيدة السليمة أن يتعصبوا وأن يقلدوا فلانا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نوقر الكبير فقال فليس منا من, لم ي... فليس منا من لا يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ولا بد أن نعرف جميعا أن العلم إذا طلبه طالب العلم لا يكون هذا العلم سببا للكبر وسببا لإحتقار الناس بل والله لا يزداد طالب العلم علما إلا ازداد نورا وازداد تبصرا ورحمة وشفقة بالناس حتى بالمخالف لأن تحذير أهل السنة من أهل البدع ليس إلا رحمة بهم حتى لا تزداد الذنوب والأثقال عليهم منهم القيامة فلا بد أن نعلم أن هذه الدعوة السلفية دعوة رحمة ودعوة محبه وشفقة هذه دعوة يقال للمخالف من أهلها إذا أخطأ ما حملك على هذا بكل رحمة وشفقة هذه الدعوة يقودها علماء راسخون يقودها علماء ربانيون يعلمون الناس صغار العلم قبل إباره ولهذا كم من فتن عاصفت بالمسلمين فنجى أهل السنة حينما لجوا إلى الله وأخذوا بتو أخذوا توجيه علمائهم وأخذوا بنصائحهم فإذا رأيت أهل العناد يتساقطون بسبب ذنوبهم وبسبب مخالفتهم لأهل الحق فاعرف أنهم إنما خالفوا الحق الذي جاء به العلماء من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا للأسف نجد بعض صغار بعض الصغار المتطفلين يخالفون العلماء فيقولون نحن أعلم بفلان من العلماء نحن لسنا صوفية نتبع العالم الفلاني بل نتبع الدليل فيسقطون العلماء ويسقطون أحكام العلماء فانتبهوا واحذروا من هؤلاء أو من هذا الصنف لأنهم في الحقيقة هم من أهل التحزب نعم وأختم هذه الكلمة فأقول لإخواني انشغلوا بما ينفعكم استفيدوا وتعلموا وقرأوا واحذروا الدروس عندكم واجتهدوا كذلك في قراءة كتب أهل العلم كتب أهل السنة كتب السلف اقرأوا الكتب المأمونة الكتب التي ينصح بها العلماء ككتاب الإبانة لابن بطة وكتاب الشريعة للآجر وكتاب السنة لأحمد ولابنه والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم كتب السلف وعندكم طلبة علم جيدون عندكم هؤلاء الطلبة وعلى رأسهم الأخ جمال استفيدوا منه واحضروا دروسه وانتفعوا من هذا وعليكم بكتب شيخ الإسلام بن تيمية وكتب ابن القيم وكتب محمد بن عبد الوهاب وكتب الشيخ بن باز وكتب ابن عثيمين وكتب مشايخنا هنا في المدينة وفي مكة كالشيخ ربيع وكذلك الشيخ الفوزان والشيخ عبيد فهذه الكتب فيها المنهج السلفي هذا ما أردت أن أقوله وجزاكم الله خيرا جزاك وجزاك في باله تسخير كان ما عندكم شيء انا استاذن اذا بقي شيء انتظر عندنا بعض الاسئله جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا يعني بعض الاسئله اجبتم عليها خلال كلمتكم المباركه وهناك سؤال يقول إن ألد أعداء الدعوة السلفية المباركة هم الذين كانوا إلى الأمس ينتمون إليها وصاروا مع المنحرفين وخاصة يعني أتباع علي الحلبي هؤلاء يدافعون عن شيخهم علي الحلبي وعن يحيى الحجور ويحاربوننا بكلامهما هل لكم أن تعطونا بيانا مختصرا عن هذين الرجلين وما الذي يجمع بينهما بالنسبة لعلي الحلبي وبالنسبة لكحي الحجوري قد حذر منهما العلماء وقد بين الشيخ ربيع جزاه الله خيرا والشيخ ذلك عبيد الجابري بينوا ما عند هذين الرجلين من انحراف والعجيب أن الرجلين كان من قبل يتظاهروا بأن أحدهما يرد على الآخر بسبب الغلو الذي عنده وهذا ما يزعمه الحلبي في الحجوري وكان الحجوري يزعم أنه يرد على الحلبي بسبب التمييع والتخذيل الذي عنده واليوم هاهم يجتمعون ويسلم بعضهم على بعض وهذا يثني عليه وذاك يذكره مما يدل على أن هذه المناهج الذي عليه المنهج الذي عليه الحلبي وكذلك المنهج الذي عليه الحجوري من المناهج المنحرفة التي ظهر انحرافها أما وهم يتفقون على أمر واحد وهذا الأمر ظاهر وبين وهو الطعن في العلماء فتجد أن الحجوري يطعن في الشيخ ربيع ويطعن في الشيخ عبيد وفي مشايخ المدينة وفي مشايخ اليمن وهكذا الحلبي يطعن في مشايخ المدينة ويطعن في الشيخ ربيع ومن قبل أيضا له طعونات في علمائنا في نجد كالفوزان وغيره فاتفقت كلمة هؤلاء من المبتدعة اتفقت على الطعن في العلماء كما ان كما أن أتباعهم تجدهم يتفقون على التعصب والتقليد الأعمى لهذين الرجلين فلا يقبلون إلا ما يقوله هذان الرجلان ولا يرفضون إلا ما يرفضه هذان الرجلان ولهذا لا شك ولا ريب أن الأصل في التحذير من هذين الرجلين إنما هو بالدليل وقد أظهر العلماء في ذلك أدلتهم أما الحجور فقد كتب أو قدم الشيخ عبيد كتابة البيانة الفوري في الرد على هذا الرجل وبين الكاتب فيه ضلال هذا الرجل وإنحرافه وكيف أنه عنده أصول فاسدة في محاربة العلماء بل وله طعونات خبيثة في الصحابة والحلب كذلك له طعونات خبيثة في الصحابة لم يتب منها زد إلى ذلك أنه يمدح أهل البدع وتجده يتبعهم نصرة من حيث يشعر شعر أو لم يشعر فيذكر كعرعور والمغراوي وكثير من القطبيين في مصر وفي غيرها فإذا به يثني عليهم ويذكرهم بخير وأن لهم, جهود وأن لهم جهودا وإذا ذكر علماء أهل السنة كالشيخ ربيع والشيخ عبيد ومشايخ أهل السنة في اليمن وفي مصر وفي الجزائر يرميهم بالغلو ويطعن فيهم وكأنهم لا جهود لهم وهكذا أيضا طريقة الحجور أسقط العلماء وأسقط أحكامهم وسلط عليهم السفهاء ولهذا تجد دائما أن أول الانحراف يبدأ بمخالفة العلماء وينتهي بإسقاطهم وبتبديعهم فمن كان يظن أو يتوقع أن يأتي يوم يأتي هذا الحلبي ويقول إن خطورة الشيخ ربيع على المجتمع أو على المسلمين أشد من خطورة سيد قطب فانظروا إلى هذا الفجور وإلى هذا الكذب وما عرّنا بضلال سيد قطب بانحرافه بعد الله عز وجل أي الفضل إنما يعود للشيخ ربيع هو الذي بيّن أحقيقة هذا الرجل وبيّن ضلاله وانحرافه فعلى كل حال هذان الرجلان بين العلماء ظلالهم ونحن مع أهل العلم وقد كتبت الكتابات الكثيرة الواضحة البينة في الحرافهما وتناقضهم التناقض الشديد فبالأمس كانوا يحذرون من البعض واليوم يضعون أيديهم في أيدي هؤلاء المنحرفين كان يزعم الحلبي أنه يحذر من عبد المقصود ويقول هو تكفيري ويحذر من أبي إسحاق ويحذر من محمد حسان ويحذر من عرعور واليوم يضع يده في أيديهم وأنهم هم أهل السنة وكذلك الحجوري وضع يده في يدي أكبر الحزبيين والمبتدعة في اليمن بمعنى أنهم زاروه وسلم عليهم وجلسوا معه ولا كلام له إلا الطعن في أهل السنة وفي علماء أهل السنة فلا تنشغلوا كثيرا بهؤلاء لا سيما أن العلماء قد أفتوا بالتحذير من هؤلاء وعدم قراءة كتبهم وعدم الجلوس إليهم فخذوا بفتاوى العلماء وانشغلوا بالعلم ولا بأس أن يتخصص أحدكم في متابعة ضلال هؤلاء فيبين لإخوانه ويرد الشبه أما أن تشغلوا الشباب كلهم فلا شغلوا الشباب بالعلم وبيان ضلال هؤلاء في الجملة وأما بعضكم من طلبة العلم المتمكنين فنعم يهتمون بهذا الأمر ويعرفون شبه القوم ويردون عليها نعم. وقد أشرت إلى كتاب البيان الفوري نعم. وأما الحلبي فقد رد عليه الشيخ ربيع في عدة ردود نعم. جزاكم الله خيرا السؤال التالي يأتي من أخت تقول هل من نهي للذهاب المسجد يوم الجمعة يعني للمسلمة والإمام ليس بسلفي علما أنه لا يجد إمام سلفي في مسجد في مساجد مدينتي وجزاكم الله خيرا لا شك أن المرأة معمورة أن تستأذن وليها إذا خرادت أن تخرج إلى المسجد في الجمعة وفي غيرها وأما إذا أرادت أن تخرج الجمعة وتستمع الخطبة وهي لا تعرف حقيقة هذا الإمام فعليها أن تسأل أهل السنة تقول لهم ما دعوت هذا الإمام أو هذا الخطيب في هذا المسجد هل يدعو إلى البدع هل دعوته صحيحة فإذا عرفه أهل السنة وقالوا لا بأس من الحضور له معنى أنه ليس مبتدعا ولا حزبيا وإنما يخطب خطبا جيدة في الجنة فلا بأس من الحضور له أما إذا عرفه أهل السنة وعرفوا أنه مبتدع أو أنه من يحارب السنة وعلماء السنة فنصحوها بعدم الحضور فلا تحضر ولا شك أن بيتها وصلاتها في بيتها خير لها هناك سؤال من أحد الإخوة يقول أن من المستمعين لدرسنا هذا يعني شباب جدد وعندهم شك يعني في التسمية التي تأتي من أعداء الدعوة السلفية الذين يسموننا بمداخل وجامية وما إلى ذلك بالنسبة لهذه التسميات فهذا معروف أن أهل البدع من القدم وهم يلمزون أهل السنة بهذه التسميات فمرة يسمونهم الحشوية ومرة يقولون لهم المجسمة وكذلك يقولون وهابية أو جامية أو مدخلية كل هذه من التسميات التي لا حقيقة لها ولا أصل لها فأهل السنة لا يتعصبون للأفراد ولا يتعصبون للأشخاص ولا ينصبون شخصا يوالون ويعادون عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتابع في كل شيء وكذلك يأخذون بالمنهج الذي جاء به أصحابه أو كانوا عليه أصحابه من فهمهم لكتاب الله ومن سنة النبي عليه السلام فلا تبالون بهؤلاء ولا تلتفتون إليهم عليكم بلزوم غرز العلماء والاستفاده من دروسهم وستعرفون ان هؤلاء على باطل وعلى ضلال وانهم لما ما استطاعوا ان يقارعوا الحجه بالحجه لجؤوا الى هذه التمويهات وهذه الاساليب اا سؤال متعلق بهذا يقول منهم العلماء الكبار في عصرنا ومن هو الشيخ ربي Uh, الذي يساوي إليه بالكلام بهذه الكثرة أما بالنسبة للعلماء المعاصرين في هذا الزمن علماء أهل السنة فهم كثر ولله الحمد كان على رأسهم قبل سنوات الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل وقد توفاهم الله سبحانه وتعالى <تصفيق> توفاهم الله سبحانه وتعالى وقد نفعوا الأمة نفعا عظيما فيما أصلوه وألفوه ثم الشيخ النجمي والشيخ زيد أيضا ممن توفاهم الله سبحانه وتعالى وكانت لهم جهود جبارة وعظيمة في بيان الحق في تعليم الناس وأيضا من العلماء المعاصرين الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان وكذلك المفتي والشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ العباد والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري وكذلك الشيخ الوصابي في اليمن وهؤلاء لهم تلاميذ ولهم إخوة في دروسهم وفي محاضراتهم على هذا المنهج العظيم ونحن من تلاميذ هؤلاء أو من من درس على هؤلاء فهؤلاء العلماء هم الذين نوصي الأمة بهم وبكتبهم وبدروسهم وباستماع كذلك أشريطتهم هم العلماء الذين ساروا على طريقة السلف في بيان الحق وبيان السنة وهم على ما كان عليه السلف وفي السؤال يقول لماذا الشيخ ربيع هو أكثر من يؤذى وأكثر من يشار إليه نقول نعم هذا الرجل مجاهد وهذا الرجل وقف موقفا عظيما لا يقفه إلا أمثال الأئمة في زمنهم كأحمد وابن معين وغيرهم وقد وقف موقفا عظيما في وجه الباطل وكان قويا شجاعا ألف الكتب الكثيرة التي تبين ظلال المبتدعة وتبين كذلك ما هم عليهم الانحراف وجزاه الله خيرا فقد كتب كتابات بيّنت رؤوس المبتدعة كسيد قطب حسن البنّة ورؤوس كذلك جماعة الإخوان المسلمين والقطبيين والسروريين وكل من كان سببا في إثارة فتنة بين السلفيين ممن ينتسب إلى هذه الدعوة كأب الحسن المصري والحجوري وكذلك علي الحلبي والمغراوي وعرعور بين حالهم بعد مناصحة وبعد صبر عليهم فالعلماء رحمهم الله ماتوا وهم مرتضين طريقة الشيخ ربيع ومنهج الشيخ ربيع بل كان الشيخ ربيع إماما في زمن الأئمة لما كان يذكر العلماء كابن بازو بن عثيمين والألباني يذكر معهم ربيع فكيف وقد مات الأئمة وبقي هذا العالم فلا شك ولا ريب أن جهده عظيمة ومن أراد أن يعرف هذا يدخل موقعه ويقرأ كتبه ويسمع شيء من أشرطته وينظر إلى تحقيقاته في الحديث وفي العلم وفي التفسير وفي كذلك العقيدة وفي كثير من العلوم فكيف تعرف أن العالم عالم بشهادة العلماء له وقد شهد العلماء له بذلك وتعرف كذلك بطلابه وبكتبه فانظر إلى كتبه وإلى طلابه وانظر إلى شهادة العلماء وثماء العلماء عليه نعم نخدم لعلنا نختم بهذا السؤال الشيخ نعم يقول يقول بالنسبة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عن الأولاد مروهم بالصلاة لسبع هل هناك رخصة للأولاد الصغار بحيث نستطيع تعليمهم كيفية الصلاة دون الوضوء وبالتالي نأخذ أولادنا إلى الصلاة غير, غير متوضئين لا شك لا ريب أن قول النبي عليه الصلاة والسلام مرو أولادكم بالصلاة لسبع ليس المقصود صلاة مجرده وإنما يعلم الصلاة لأركانها وشروطها فيعلم كيف يتوضأ ويعلم كيف يستقبل القبلة ويتعلم أيضا كيف يسترعورته وهكذا لكن هذا لا يأتي في يوم وليلة وهذا قد يعلم حتى وهو قبل السابعة فالأمر بالصلاة يجب على ولي هذا الطفل أن يمره بالصلاة قد يحصل تقصير من هذا الولد فلا يتوضى يصبر عليه فإذا بلغ العاشرة ضربه كما أنه يضربه على الصلاة كذلك يضربه على الوسائل التي توصل إلى هذه الصلاة لأن الوسائل لها أحكام الغايات ولها أحكام المقاصد فلابد أن يعلم الصغير الصلاة وكل ما يتعلق بها كالوضوء وغيرها من الأركار والشروط نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم ونفعنا بعلمكم متعنا بكم ونرجو أيضا أن تكون لنا لقاءات كثيرة مثل هذه إن شاء الله ف... نسأل الله ذلك ونجزاكم الله خيرا وإن شاء الله نسأل الله ذلك أن يسر لنا لقاء في المستقبل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته